مُعتدٍ أثيم إذا تُتلَع عليه آياتنا قال أَسَاقِيُ الأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَنَّا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَبْبِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْمَحْجُوبُونَ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 Ketab merukum Yashhaduhu المقربون Inna al-abrara lafi na'im Ala al-arائik yanzurun Ta'arifu fi وجuhihim nabratan na'im Yuskawna min rahiqin makhtumun ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيهم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَرَاْمَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ